الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم ي ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم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 من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراق المستقيم شراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نُفّقُ بَين أحدٍ موسول وَقالوا سمعن وَأَقنا غُفْرانك ربّن وَإلَكَ المصير سمعنا وَأَطعنا غُفْرانكَ ربنا وَإلَكَ المصمير سمعنا وَأَقنا غُفْركَ ربّنا وَإلَك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت علينا مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم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 ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خَلْقِهِ من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من حسبي بني كفيلا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 ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أرجب وألزم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين وسلامه على خاتم النبيين وصل اللهم وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بل عبيدك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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا منزل القرآن على النبي العدنان أحينا على القرآن وامتنا على القرآن وامتنا على القران واحفظنا بما تحفظ به القران واحفظنا بما تحفظ به القران واهله القران وتقبل منا ختم القران وتجاوز علنا ما كان به من خطأ أو نسيان أو تحريف أو زيادة أو تغيير أو نقصان اللهم شرفنا بشرف القرآن وأكرمنا بترامة القرآن وشرفنا بشرف ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحتمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في يا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة وفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن سِرُّ وَحِجَابًا وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلٌّ هَادِلاً وَإِمَامًا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَجُودِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا تَقَرَّبْنَا إِلَيْكَ بِخِدْمَةِ كِتَابِكَ وَإِنَّنَا مَطَايَانَا بِبَابِكَ وَإِنَّنَا وانا حنا مقايا لذابك وانا حنا مقايا لذابك فلا تبعدنا يا مولانا عن جنابك فلا تبعدنا يا مولانا عن جنابك فان فلا حول ولا قوه لنا الا بك اللهم اجعلنا يا مولانا لكتابك من التالين ولتمن العالمين العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين وإلى حلاوة خطابه معتبرين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناضرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي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 فامنحنا الفردوس الأعلى في الآخرة اللهم كما منحتنا القرآن في الدنيا فامنحنا الفردوس الأعلى في الآخرة نسألك يا ربنا بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجفتنا يا حنال يا منا يا حنال يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإمعام يا ذا الجود والإكرام يا من في قاعته سعادة الدارين وفي مخالفته شقارة الدارين يا من هو الله يا من هو الله يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الفاتحين يا من له العزة والجمال يا من له الملك والجلال يا الله يا من توابع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لنيبته يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمنه يا من استقرت الأرض بإذنه يا غافر الخطايا يا تاشف البلايا يا لم تنى الرجايا يا ذا الحمد والسناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المنن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العزه والبقاء يا ذا الجود والعطاء يا ملجا العاصين يا ملجا العاصين يا ملجا العاصين يا, يا امان يا امان الخائفين يا انيس المستوحشين يا مجيب دعوه المضطرين يا من هو على عبده رحيم يا من هو رحيم يا من هو لمن جفاوه حليم يا من هو لمن ترجاه كريم يا من أظهر الجميل يا عظيم العفو يا ممتغى كل شكوى يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا فخر من لا فخر له يا الله يا من يهرب إليه الخائفون يا الله يا من يرى ندم النادبين يا من يرادك الخائفين يا من يرادك الخائفين يا من يقبل عذر التائبين يا من يقبل عذر يقبل عذر يا, يا الله اللهم لك الحمد كله ولك الامر كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر اللهم لك الحمد وإليك المستتى وأنت المستعان إليك المستتى وأنت المستعان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال لك الحمد بما يسرت لنا وفهمتنا القرآن سبحانك يا مالك الملك والملكوت سبحانك يا رب العزة والمجد والعلياء والكبرياء والجبروت سبحان من خلق العباد بقدرته سبحان من حكم العباد بعدره سبحان من فاضط علينا نعمته سبحان من هفت القلوب لرحمته سبحان من بكت العيون لخشيته سبحان من خضعت القلوب لذكره سبحان من أعطى ولا يعطي سواه سبحان من لا يعطي سواه سبحان من خضعت له كل الجباه سبحان من يسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانك يا مفرج القروب يا, يا علام الغيوب يا ستار العيوب يا مقلب القلوب يا من بذكره تطمئن القلوب يا من بذكره تطمئن القلوب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارزقنا واحفظنا واحرسنا برحمتك يا الله اللهم إنا أمسينا في الدنيا راحلين ولإخواننا مفارقين ولكأس المنية شاربين ولسوء أعمالنا ملاقين فلا ندري أرواحنا تصير إلى الجنة فنهنئها أم إلى النار فنعزيها ولكن الرجاء منا لعفوك سلمى ولكن الرجاء منا لعفوك سلمى فعفوك ربنا فعفوك ربنا فعفوك ربنا اعظم تجود وتعفو اللهم معف عننا يا عفو اللهم معف عنا يا عفو اللهم معف عنا يا عفو اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا وارحمنا بقدرتك علينا وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا أنت ثقتنا أنت ثقتنا أنت رجاؤنا أنت رجاؤنا أنت ثقتنا يا الله أنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك شهاده باخلاص وصدق ويقين اللهم ارزقنا حال الشهداء اللهم ارزقنا حال الشهداء وعيش الشهداء وعيش الشهداء وعيش الشهداء, وعيش الشهداء, وعيش الشهداء وصدق الشهداء وإيمان الشهداء ويقين الشهداء اللهم ارزقنا يقين الشهداء ارزقنا الشهادة في سبيلك شهادة بإخلاص وصدق ويقين تفتح بها على الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم استعملنا لدينك ولخدمة نبيك ولخدمة سنة نبيك ولخدمة كتابك ولخدمة عبادك الصالحين اللهم استعملنا لدينك ولا تستدلنا أبدا يا الله اللهم أعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا واعننا ولا تنع علينا اللهم اجب دعواتنا وتقبل توبتنا وسدد السنتنا وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وسبت تحت التراب حجتنا فأنت قلت وقولك الحق نسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك اللهم آنس في الكبور وحشتنا ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وآيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا اللهم اذكرنا اذا نسي اسمنا ولم يذكرنا ذاكر. اللهم اذكرنا وارحمنا اذا نسي اسمنا ولم يذكرنا ذاكر يا الله يا الله ارحمنا اذا انقطع عنا النعيم ارحمنا اذا انقطع عنا النعيم ارحمنا يا الله اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك واغلنا بفضلك عم من سواك ما لنا سواك نرجوه ما لنا غيرك ندعوه استجب لنا يا مولانا دعاءنا كما وعدتنا يا كاشف الغم يا فارج الهم يا مجيب دعوة المضطر اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين اعتق رقاب كل من حضر ختمتنا اعتق رقاب كل من حضر ختمتنا اعتق رقاب كل من حضر ختمتنا ومن شهدها ومن أمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رجاء المخبتين أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة واعتق رقابنا فيه من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا واهد بنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وآمر روعنا وتولى أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا يا الله, يا الله يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له يا بديعا لا ند له يا الله يا دائما لا نفاد له يا الله رحماك يا الله غفرانك يا الله لطفك يا الله رحماك بنا يا ربنا إذا جاءت سكرة الموت بالحق وجاء ما كنا منه نحي رحماك بنا يا ربنا إذا نفخ في الصور وجاء يوم الوعيد رحماتك بنا يا الله اذا جاءت كل نفس معها سائق وشهيد وكنا في غفله من هذا رحمتك يا الله رحمتك يا الله رحمتك بنا يا ربنا يوم يلقى في النار كل جبار عنيد رحمك بنا يا ربنا يوم لا يبدل القول لديك يا من لا تظلم العبيد يا من هو ليس بظلام للعبيد رحمك بنا يا ربنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 من الله بعيد ويعطي فوق المزيد مزيد ربنا نبتغي حرف الآخرة ونريد يا خير الأسماء يا من لا يطر مع سميدا نعوذ بك يا ربنا من شياطين الإنس والجن نعوذ بك يا ربنا من شياطين الجن ونعوذ بك يا ربنا من همزات الشياطين ونعوذ بك يا ربنا أن يحدون اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على مصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها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 وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ